ان العمر اقصر مما يؤمله الواحد منا وان من ظلم المرء نفسه ان يستقطع جزءا كبيرا من وقته في تعقب الاخرين بما قد يضر ولا ينفع ويفقأ العين ولا يقتل الصيد وبما يزيد اثمه ويقل اجره ومن احدق بعينيه في عيوب غيره عمي عن عيوب نفسه فجمع على نفسه خطيئتين ثم إن الناس بشر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 لماذا يفضل أقوام أن يعيشوا مفلسين بألسنتهم وافئدتهم لا أن يعيشوا أغنياء بها وقد وصفهم لسان القائل ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موته تداليا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم